ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما عصدتم عن سبيل الله ولكم مذاهب الناوي وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقَ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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه متا كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر